للشرح مختصر كتاب رياض الصالحين إنزين أي بريد الإمام النووي رحمه الله بابه أشتمد فر من ما مص تاب الاستقامة واتا أم بابه أم دسا باسي استقامة ودكات دبي مسلمان استقاميه به بردوان بي لسال آييني في الوز الإسلام استقامة واتا إنسان بردوان بيت لسال شريعة باكي اخوة عز وجل بوشي وازيك اخوة عز وجل فرماني في كذوي هاتا أو روجي وفاة أكيدنيا مجيالي أو بيوتر استقامة إمامي ابن رجبي حنبري رحمتي اخوة لبيه باسي استقامه دكات اي ما ان شاء الله اوقصاني امام بردوانبونا لسر اسلامتي او دينك اخواتي على رواني كردوا صراط المستقيم لسري بردوانبي بابي اوي ام لاولابكي لا يراس ولا شبقريط وهذا النخرسيد بس سر هجره جاي كنرو غير اسلام بردوانبيت لسر عين الاسلام او بيوت استقامه خوات علا دفرميت قرآ في رزقي فاستقيم كما أمرت أي رسول خدا أي خدا في غماري خدا خوات علا في فرمين ما خطابة بو في غمار ما نسل الله ورسوله فاستقيم كما أمرت بردوان بلا سر أعين الإسلام لا سر أو دين إخوة بوش وهزك فرمانت بكراب أمر بكراب ولكن امام المسلمين فهو يقول في الله عليه وسلم الله محمد وسلم ان الله محمد لك هر فرمان يقول في ان الله يقول لك ان الله يقول لك ما الله يقول لك هذا الله يقول دوام ان الله يقول لك ان الله يقول بيت. موسمي، به هل رمضان به لدعاء ما إن رمضان وزع عبادك للمخابينيد ربك تحرام كانوا جناها كانوا صلّك أوج جالجال اللي بيتوه وهذا التوبة شكان كان عهد في إيمان اللي خود بيني خود خوش كان سبحانه وتعالى انسان نبو إنسان إستقامين بعباد يقبلونا او وأعبيادك الجل رمضانا فوتشلبو كرتائها تو خدي لا كرد ويخوفني استقامته وادته التيلو سره وكتابي شاكت بدس راس ورقد ككتابي شاكت بدس راس ورقد او داخل بهش نبيت ووقتي او كتابي ور اقربنا سي راس البر داوم لا طاعتي خويا بيد هتاه فاتكيت اجر او بيه او تو مستقيمين بو استقامتنا بو كي استقامتنا بو برفانا بو اسلامتي وتا مسلماني احتمال بكافرين يمري احتمال بفاسقين تانبرين يمري باخر شر زور بداخا زور بداخوة خارج الزوره بيني لرمضان انا لمسجد ابيني للدوي رمضان نايب ترى رمضان جدر ياما قال موعدي جاي بيد اريد شو يكلي بيني والله لا فلان مسجد شاء الله عشاء عشني مره يكو يكو يعني موعدي لمسجود والله ما ما يعني شوازم أي بوين أي مزجوت، بخوام مشغل زور وإيش زور وتأكد ماني ما وكله هلاكني والله هجينا ويا را لصرف شخوام ناقرين، أي بو هر ما هي أي بو بديني والله هي جابينيا، لحقيقة لقراري خوي خوي مع والله هي والله على مزجوت، ذكر شورج مدح حمار وايلها تو بس بايداكرني نانو بارا تجير خياليني همي اويتها ها او كيفا برستا خو خو فرستي او لا هاتي جدي خو تعال فرمي الصوري احقاف اجي سنضبط شواردا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او كساني كفرموا ان الله خييمه برورديار ايم الله سبحانه وتعالى او عقيده وبيربا ورفاكن يكو اخويت على واحد الاحد بشريك بهاوتايا بخزان وبندالا بيسيلكاسنيا باورن وا اخويت تعالى بشيك وبوزيرو ميواستيا بتنهاء فلسطين الرويانتي كذوال ثم استقاموا لسر او عقيده بردواما لسر او قصدوا انا بردواما قال لي الله برورديار ايم الهي مخويا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ااوانا نترسيان بوهيا نغم بالج دبن نغم بارن خزان ماله من دال بن بجيل الكممرن نترسيان هيلا روجك بالرويرن سند يا خوشان همو ايما امرين دنيا بجيرين بس عفارين بو كذلك بشي ما نبي توامريت عفارين بو او كسكا وقبر روخ يا مدروشت دل خوش بيتود لخوش حال بيت. بدي والله قازاجم كر بشمان نيم. سر شورج بأوك سير دنيا بجيء البشمانة لبجيء شني دنيا. بوسي بشمان لدنيا لبجيء هنا لدنيا لبر أوي شا كين دور الأخابو بآجابو مستقيم نبوا لسرديني خوات الله. ما هو ما أخابرزبو ما هو ما ما هو ما ولا غير ما هو ما بآجابو. يعني هالجاري بشوازيب. أما عبادتي بخوانك. خوات على الرقيب السر توء توء خلقه بعباده ده فرمي أي بند من توم خلق خربه فرسني خون بتنها بيمبرست بس أنا حلال كاميه حلال ح حرام كاميه بردوا من لساني تاجدي لايمن أو سناجي حبيت بس تو أنا بيت راكرني أجي الحدودي خوات على بزنين حدودي خوات على أو قلب صليام إن جا فرمي خوات على أو بيان إيمان دارن بردوا من لسال إيمان لسال عباده لسال دينداري كاتي أمر غمبار نیم بودجهش دنیا هیچ غمبار نیم و بر رو روزیک اروان ترسان نیا چون کی خواه وعده پیداون بر رو بهشت اروان امانتو بر رو خوشگانی آو دنیا اروان خوافر می‌ولای ک أصحاب الجنة بو ترسان نی امانه به هیئوی ایمان دار بون بر دوام برسه ایمان خوافرسی بون بر دوام برسه خوافرسی با بکیم بس استقامه بر دوام ها اگر دار بگنجه هنديين رمضان زور جو انداري كه تراويح نيوجا كام لا دور رمضان فلان بازي اغيل مسجود ني و اغيل عبادت يعني بس وروال او ادابي اسلامتي و تعقد و راتو انم بلان فرمي اواني كه خوا واتبر دوام لبهشتة أمين النوا لقال في أوساكانة في غمران ليدبينن صلواته وسلامه خوا لسربيه أو اللي كانوا أصحاب خان دبينن خو الشيفستان اللي خوا دبينن هم مو جميع الله على شابينن سبحانه تعالى أهل بهشت لأن عنا زين كان دان لداو دارو دومنو بستانو قلو قرزارو آو رباركاني بهشتة لقالها وسرانو الرفيق دوستا ككان اليد أمين كفيرنا كبيرنا بنخوشنا كون ضريان بطاقتنا، فقيرات دانيا، غنبارات دانيا، ابداً هذا هو خوش دايا. اولئك أصحاب الجنة، اوانا بهشتين خالدين فيها، هرد منه بهم شيء جزاء بما كانوا يعملون ما هو اوانا كل در شاكا ذكرت شاكا دمهم مبرا، شاكا كردن، بردوان بون نسري، عقيد بهشتا.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 ن السفر، لسفر شابي أبي, أبي خوابرز بيت، نخوش بيخوابرز بيت، دين دار بيزان يحلو الحرام شيء، دين يا رأيه هو أبي عمر، ووتيان أبي عمر، سفياني كوري عبد الله، ده فيلم هذا بخزمه يا إخوان صل الله عليه وسلم، ودنا أي رسول هي خدا، أي رواية كريهة خدا، صلاة وسلامي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هو جنب فيه بكرة إسلامتي، لأن أم ديني إخوة، أوندت يا لتسأل بها. إذا فرسر لك سيطر لكم وها جوان تنظيم يتم في غامل الخواه فرموه صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم بريء ايمانم هنا بخواه باورب وحدانة اخواه بيك اخواه بي الشريكة لسر او ايمان اعطيته برداوم به إذا فرسر بكسمك في ورسر بكسنا بيو رغي نجاة دين دار برداوم بردوان بلاسريه والله اي مجدين دار بينه سالي بردوام بين او, حلال بين أو حرام حلاله او حرامه تخلي مكه اما حلال ابو او اخوا فرسي اخوا فرز اول شركه وي او دا جيب, جيب او بس بردام بس انسان بهشتيه تدين داري بلي والله لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان من ان اردت ان اردت بالله اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت لكن سيما فرسيتر ابي هريره فرميت في غمار الخوف فرميتي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته منه وفضله رواه مسلم تفهمت قاربوا واتهلنا ودين داري وصدبا تندوتيج مبن غلو دين ديني خوايا مكان تندوجيش ديني خوشياء يعني خود باركى بشهوة زى خوانى يوتبت شن جارن لا إم خلق فيربو دنك دنك سونا خلووة كابري والله فلانكس خلوة كى شىء لا خلوة يا دس على ما درناشوا فانس على ما درناشوا أول نسالة أشيده خلوة ودرناشيت يترى معلو من دارى محتاج بنزليل بنزليل من محتاجنا من زليل من زليل من قى مدينة أمة ندجيجيني خوا. كابرا برد وام هم رجهم رج برجو برجو. آو ضعيف أبوه هيش بيناكرد. كابرا من الصمر الخارجي عبادة أبوه شوازيك وان لا حد دري كذوا. خوا شافر مئة ونا. عبادة بكن. بلام بوصفي. حقي ما لو من دال بزانتية. حقي دراوسك بزانتية. عبادي بترابيب خوات على بكا. حقي نفسي خوش بزانتية. ایستادن نیتو توی جاری والا خود بکه خود بکو جد و اته خود بگی خالقیش نه خالق عالی باهی توی اون جگان تغییر مزگوت ل مزگوت درستی برای ما عالم داره برکت سبادی حباب که کاتیبان کدرو مزگوت برروجی روز نروجی یک دورج جاری دوشم خوش بکه دینداری خود بکه ایستادن نیتو و والا خود بکه عالم دار رزیل بن اصلا او غلطه او غلطه ایستادن و حالی بوده شاید سوالی سخی خرچی بود او شیوانیه دیندار سندوتيج مبن لاخوت انواق رزكنو تاع النكريت خرج جوا اخوا برازي هو شوازه على اساس اخوا برازيكا بس هو طريقه كي مبتدع وزياديه حتى ما راي الرعت وينك ربتريت اخوا بسا بساء مبنكره بلا وشو يجريد خذ نوعي عباده جر اخواننا ابو اماي خلصر خذ بالك الدين نبو قد بيزار نبي هل بتام مبلزت هلالات فلان تو خذ سر ذكرك بخبة ببيرناك فيها، ولا كأجل تقول من رجانت لتسبيح كهاتئ ولا بينصته ذاك رب لله إله لله، أو التوقد مليونك رب لا لا حول ولا قوة إلا بالله، توابي صته ذاك رب، يبي كيو كذي بخاد كل حديث هاتوا، أصله أساسنية، ولا ختمية تسبيح بك بينصته كره، أبي الشويش نخوي هني قرديش كله، أصل كانت ليش كل حديث هاتوا شتا، كل خبر استوى هاتوا، ولا تقول حضار كرب كم كم حديث، نهاية أصله أساسيني، أبداً كسابتنا كيد، إمرتيجينا بياج بخبره بيخو توا، أي خزانة كيد، أي مندالة كيد، أي عيادة يعني، أي فيروسية يعني، خوا كريمه، خوا كريم ريبو داناوا، تو خليك أوبة، أو خوا بارستيا، نك تشاول الصغار يصيغيو، الزكاة دي خلقك كيدو، بالوامن خوا بارستيا، بتوكلم بخوا هيا كسابتنا كم، خوا مجانيه، خوا جيانوا أو رصقي أو كسابتك لو ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص وسط من وسط، هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان صلى الله اشخاص عبادتي ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون كان اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ان والله إيوانيه، والله اويك كوا خبصي كده زور آسانا الحمد لله إتواني بس إتواني بخو ساس زي بجيد، بس, بس طريق واسيء، يمكن هنده طرق واسيء، يمكن بار في من صلى الله عليه وسلم، بزانا هيسكسيك نار بعملي ولكن يقولون <تصفيق> ان افضل من اجل ان يكون من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك افضل ما اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من اجل من حفتا صار رباخ واخوات راسكروا دوا دياري عمري زات ربوه كخوات عالم حاسبة ده لاقيهم ده من أما عبدة برهن بالو باش برحمة يخوم على إيه من خوات رزب بحافتها صار بوي بر... بعمل يخوم نبيه فر بعمل خوت بيبن وجهنم كأي بان فر من خوات فشيمانم برحمة يخود الله أكبر فر من كخوات فر من حاسبة يبوا كن بوي بس أنا أوها معملك ردوتي برا ملك نعمت شاوي زلمة شابك يشيت لاي دكتور ساقتي كان دوسي دفتر الاداء ساقتي كان جاري دوام دوسي دفتر الاداء انجبنا بوتهران انجبنا فارستان حسابي بك بقدر وص دي خوي باريد دواء ياشهر كيلو تشن ابوته واي اي شابك اي شاوكي اي اي زمان اي دمت. اي, اي, اي لوت اي بس بو... او... ابدا بفضل بسخاء ودا أي رسول يخدها زنابش التوش، توش فرمنا منش، نا والله منش بكردي يخون الأرض رسول شويسرين لهم إلا العالمين رحم من بي بكاو، برحمة خوي بان مداستر منش، اما باب استقامت بو، بو او خم ندمان جومان لیگر، لسر دینی خوا بر دوام بین، لسر اسلام بر دوام بین، لسر توحیدی ب خوا بر دوام بین، لسر صلوتی غمی خوا بر دوام بین. چون به مزیدمان قربان قی استاد، دای رمزنده شروع بین، حتی آمردن هر وابین، آوا دین دار بس عبادی رمضانی بیستایی، یک بان بس بیان زمانی دارس خوا عده شهور عند الله اثنا عشر شهراً فی کتاب الله، یوم خلق السمات و او دوان زمانك او دوان زمانك اخ خلق كرد. لو روجك اخو ادني درسك او دوان زمانك يا داول يك بر دوام ل شو روش تو خوا پرزبي اوي حرام وازلي بنا دين دارب اگر اوهابي او مستقيمي اگر اوه نبي او دو راويد كدو راشد با ما يبه شي خويه تعالى من اخويه گورم هنا بان ل بر خاتنا او جوانكان او صفه خلبي خدای عفو ما مكي ب حال ممكي مكي ل گناه خمل دايك با زياده نشاره زامكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امن يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض